يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصن عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه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 أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وَإِنْ تَعَسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُقْرَاءً لِيُنْفِقُوا سَعَةً مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَالْيُنْفِقْ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا وكأي من قرية عاتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها قسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا للألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى رسوليت عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور